طيب بالنسبة للحامل والمرضع الأسئلة اللي بتعرض كل عام أحب الأقوال عندي وأرجع الأقوال لدي قول عبد الله بن عمر وقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما هذا من بديع ما قاله ولا أعلم خالف لهم من الصحابة ولا أعلم خالفا لهم من الصحابة قال الحامل والمرضع بمنزلة من يطيق فعليهما الفطر والإطعام على الحامل والمرضع التي لا تستطيع الصيام لحملها ولإرضاعها أن تصوم وأن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمهما القضاء وهذا افتاء حبر القرآن وترجم من القرآن عبد بن عباس وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما جميعا